ما احلى ساعة بها اخلو مع الحبيب يا جري حديثي معه سرن ودراق يا جري حديثي معه سرن ودراق كان ذا صرورنا أمامك كهونا فكم وكم سرورنا هناك في السماء فكم في السمايات ترى الإله الحي وما فوق الأرض لا أو يرد وما فوق الأرض يا ليتني أقدرم لسيد القدير وليت قلبي دائما في طرقه يسير، وليت قلبي دائما في طرقه فهو السخي في الأرض كريم في التوزيع يصفح عن كل الخطى بلطفه البادي يصفح عن كل الخطى بلطفه.